إن الحمد لله محمده هو نستعينه هو نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقرأنا قول المصنف مع شرح الشارح عليه رحم الله الجميع قول المصنف جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه في طن الواصفين قريب بالإجابة عند السؤال قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز، لا ينال عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعذوم ولا بمفقود والخلق ميتون بآجالهم، والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. قال المصنف والخلق ميتون بآجالهم عند نفادي أرزاقهم وانقطاع آثارهم ثم هم بعد الضغطة في القبور بعد الضغطة في القبور مسؤولون وبعد البلا منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون ولد العرض عليه محاسبون حضرة الموازين ونشر الصحف الدواوين أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة لو كان غير الله عز وجل لو كان غير الله عز وجل من حاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين هذا كلام المصنف رحمة الله عليه قال الشارح رحمه الله أيضاً قال تعالى كل نفس ذائقة الموت هذا تعريقه على المقدمة والخلق ميتون بأجالهم عند نفادي أرزاقهم وانقطاع آثارهم وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعه إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام نفث في روحي يعني في نفسي أن نفس لا تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب مفيش حد هيموت لين يكمل الرزق المكتوب له ان نفس لن تموت او لا تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب اتقوا الله واطلبوا أرزاقكم بشكل جميل وأجمل في الطلب يعني الموافق للشرع لا داعي للفزع والهلع والتكالب لن تأكل إلا ما كتب لك فاتقوا الله وأجمل في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق هذا حديث ما زلنا معه ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله بعض الناس يستبطئ الرزق طوًّا معجبة تصلح الوضع يذهب إلى الحرام فقال هنا عليه السلام لا يحملنكم استبطاء الرزق تستبطئ الرزق فتطلبوه بمعاصي الله فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته قال الشارح ويتضمن هذا أصلين من أصول أهل السنة التي يدينون الله بها وهذان الأصلان في اليوم الآخر فإن اليوم الآخر يبدأ بالنسبة لكل مخلوق بموته القيامة الخاصة القيامة الكبرى إذا نفخ خيص عليه السلام في البوق لكن هناك قيامة صغرة تخص كل إنسان تبدأ قيامته إذا مات. بموت الإنسان تبدأ القيامة الخاصة به لذلك قال هنا فإن اليوم الآخر يبدأ بالنسبة لكل مخلوق بموته ثم يجري عليه بعد ذلك ما يجري هذا في حق كل فرد. أما اليوم الآخر في حق الجميع فإنه في البعث والنشور فالأصل الأول الذي قرره المصنف هنا ما يحدث للمرء في قبره من ضغطة القبر، من ضغطة القبر. كما جاء في الحديث إن العبد يوضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه لا يسمع. قرعن عالهم وإنه يسمع قرع عالهم صوت أحذية تمشي فقراسا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدنك الله به مقعدا من الجن يعني لو كفرت كان يكون هذا مقعدك لكنك أبدلت به مقعداً في الجنة فيراهما جميعاً يرى مقعده من النار وقد نجاه الله منه ويرى مصيره في الجنة ونعيمه قال قتادة أحد الروا وذكر لنا أنه يفسح له في قبره يفسح له في قبره قال ثم رجع إلى حديث أنس قالوا وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس هذا غير الموقن المرتاب المنافق لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقرين من يسمعه كل أحد إلا الثقرين والثقرين يعني الجن والإنس والحديث في الصحيحين ليس بالحديث ذكر الضغطة لكنه في ذكر يعني ما يجري للمؤمن في قبره من الفتنة هذه تسمى فتنة القبر يفتن الإنسان وإنكم تفتنون في قبوركم ثم يبنى على هذه الفتنة أن جاء إلى النعيم أو عذاب القبر نسى الله العافية لكن الضغطة ثبتت في حديث رواه الطبراني منها ما رواه الطبراني صححه أو حسنه الألباني رحمة الله عليه في صحيح جامع في السلسلة قال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه قال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ والذي يريد أن يقرره الشارح هنا الشيخ عبيد رحمت الله عليه أن الإيمان باليوم الآخر يبدأ بالإيمان والتصديق بكل ما يجري للعبد من عندي موجه الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان يتضمن التصديق بالتفاصيل لا يكفي أن تقول أنا أعرف يوم قيامة ثم تكذب بالموازين وتكذب بتطاير الكتب وتكذب بالقيام الصغرى التي منها عذاب القبر أو نعيمه والفتنه لابد من الإيمان إجمالي والتفصيلي هذا في كل باب لابد من الإيمان من علم شيئا ثبت من دين الله لابد له أن يؤمن به فمن سمع في القرآن وفي السنة ما يجري على الناس عند موتهم أو ما يجري على الناس في عرسات الحساب يوم القيامة أو من نعيم الجنة أو من عذاب النار هذا كله حق إذا كان في القرآن وفي صحيح السنة حق لابد من الإيمان به وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر لذلك ذكر الشيخ أن الإيمان باليوم الآخر يبدأ بموت الإنسان إذا أردت أن تؤمن إيمان صحيح فعليك أن تصدق كلام ربك وكلام نبيك فيما يتعلق بهذا اليوم بدءاً بالموت وخروج الروح وسؤال الملكين وضمة القبر والنعيم والعذاب ثم قيام الخلائق يوم القيامة وما يجري في العرصات كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر قال الشالح فينعم أهل الإيمان ويعذب يقصد في القبر الآن مزان مع القبر قال فينعم أهل الإيمان ويعذب أهل النفاق والمرتابون وهذا النعيم والعذاب في القبر أنكره الجهمية والمعتزلة وهذه طوائف ظل مر علينا ذكرها في الواسطية ولهم أثر سيء على عموم الأمة خصوصاً مما ابتلي بما يسمى بالفكر الإسلامي يكثر في المفكرين الإسلاميين الذين ليسوا علماء ولا طلاب علم وإنما هم أنصاف متعلمين يكثر فيهم العقلانية التي يسمونها العقلانية الجنون الذي يسمونه العقلانية فيتحكمون في النصوص بعقولهم ويكثر فيهم إنكار كثير يكثر فيهم إنكار كثير من القضايا العظيمة الشرعية منها قضية القبر حتى نشروا في عدد غير قليل من الناس نشروا في عدد غير قليل من الناس تجد أحياناً إنسان يمكن على هذا القلب مع أنه ثبت في الحديث الصحاح غير ما في القرآن من الإشارات إليه ثبت في الحديث الصحاح فيقولون يعني م أحياناً يحتجون بأنه لم لم يريد في القرآن وهذه حجة تنم عن سيئة في النفس خطيرة إذا كان لم يريد في القرآن معناه باطل ورد في السن ورد في السن إذا لم يرد القرآن ورد في الصنة هذا لأن فيهم نفس خبيث في إنكار الصنة نفس خبيث في إنكار الصنة وعدم احترامها والاعتداد بها لكن الجميع والمعتزلة كانوا يرفضون ذلك لأنهم يقولون وردت في أحاديث آحاد لأنهم يقسمون الأحاديث إلى متواتر وآحاد وهذا التقسيم موجود في المصطلح لكن لا يبنى عليه لا يبنى عليه عند العلماء علمائنا ما يبنى عليه عند المبتدع إنما يحتاجون إليه إذا عند الترجيح مثلا وفي التصحيح وللحاجة في النظر إلى الأسانيد في المتواتر لا يحتاج للنظر في أسانيده وهكذا يعني بعض المسائل التحريرية أما إذا صح عن النبي سلم كلمة قالها ولو رواها صحابي واحد فعلى العين وعلى الرأس لذلك من الأصول العظيمة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وهو أحاديث وهو حديث غريب لم يرويه إلا عمر من الخطاب رضي الله عنه ولم يروي عن عمر إلا فلان وعن فلان أحاديث أحادي بل غريب مع ذلك هو أصل من أصول العبادات هذا الحديث أصل من أصول العبادات وأصول الدين كله أيضا فأولئك أنكروا الجهمية والمعتزلة أنكروا أحاديث عذاب القبر قالوا هي أحاديث أحادي قال الشارح رحمة الله عليه كيف نرد عليهم؟ قال ويرد عليهم أولاً عن الأخبار الصحيحة أن الأخبار صحيح الأخبار التي فيها ذكر عذاب القبر صحيح منها ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقوله بعد التشهد الأخير فقال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل اللهم ما إني أعوذ بك من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن فتنة المسيح الدجال فهذا حديث صحيح من أصح ما يكون في سنة من السنن التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها إذا فرغ من التشهير الأخير أن يستعيد بالله من أمور منها من عذاب القبر. فقال الشارح رحمة الله عليه الأخبار صحيحة وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه والإيمان به أو بما تضمنه واعتقاد أنه حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثانياً ليست أخبار نعيم القبر ليست اخبار نعيم القبر وعذابه أحداً بل هي متواترة تواتراً معنوياً تواتر المعنوي أن ترد جزئية كجزئية نعيم القبر وعذابه في أحاديث متفرقة ليست في حديث واحد رواه جمع وإنما في حديث متفرقة رواها جمع كل حديث في باب لكن كلها اتفقت على ذكر جزئية معينة فتكرر ذكر عذاب القبر في أحاديثا متفرقة يبلغ حد التواتر مجموعها فيقال عنه أنه تواتر معنوي قال كما يرد عليهم بالإجماع والإجماع حج إجماع أهل السنة على هذا الأمر وهم أهل العلم الذين يعتد بهم رضي الله عنه الأصل الثاني المذكور في كلام المصنف في البعث والنشور يعني يوم القيامة فإنما قرره المصنف يتضمن أولاً بعث الخلائق للجزاء والحساب بعث الخلائق أن تبعث حية من جديد يوم القيامة لتحاسب وتجازب ثانياً حكم الله بينهم يعني يوم القيامة وقضائه فيهم وهذا الحكم يتضمن مجازات الله عز وجل العباد يتضمن بعد أن يحاكمهم المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته على أعمال من التي عملوها في الدنيا والآخرة والتي أحصاه الله عز وجل ونسيها خلق يشير إلى الآية أحصاه الله ونسيه يأتي العبد يوم القيامة قد نسي ما فعل فيجد ذلك في كتاب مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أصحى الله يحصي عليهم هم ينسون كما قال سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه يوم القيامة ثم أوفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ونتيجة يقول الشالح ونتيجة هذا الحكم حكم الله يوم القيامة بين الخلائق كما قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة هذه النتيجة فيهم الناجح وفيهم الرأس ويا له من والأسف نسأل الله العافية. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه يعني يشاهده يراه غير الأسماء الحذف من يراه من أجل الجزم فمن يعمل مثقال نملة ذرة من الخير سوف يراه يوم القيامة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. شوف اللي عملته اللي عملته. قال ويتضمن سرعة الحساب. هذه مسألة أخرى أن الحساب يوم القيامة سريع كل هذه الخليقة من لدن آدم إلى ما شاء الله حسابها يكون قبل نصف النهار من يوم القيامة ويتضمن سرعة الحساب محاسبة الخلق على أعماله والله وهو أسرع الحاسبين سبحانه وهو أسرع الحاسبين وكذلك في قوله تبارك تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلًا الجايل لما جيش جايل يوم القيامة إلا أهل الجنة في الجنة قبل ما جيل الجايل يكون تم الحساب وانتهى نسأل الله يجعلنا مثوى الجنة قوله وبعد البلا منشور لما قال خلاء محاسبون وبعد ذقبة القبر مسؤولون وبعد البلا منشورون البلا أن يبل الجسم في القبر يتفتت اللحم ويذوب ويتهشم العظم ويتفتت هذا اسمه بلا يقولون ثوب بالي إذا كان يعني قديم ونتمزق ونتبهدل يقولون ثوب بالي يبلغ جسم الإنسان في القبور طبعا قال يشير رحمه الله إلى الحديث الصحيح ما بين النفختين أربع النفخة التي يعني نفخة الصعق ونفخة الفزع يوم القيامة إصرافين إذا أذن الله له بالنفخ ينفخ نفخة يصعب من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كلهم يصعبون يعني يموتون ثم النفخة الثانية يقومون للبعث على اعتبار أنها نفختين لأن العلم يختلفون هل هي ثلاث نفخات ولا نفختين فمن من قال ينفخ ثلاث نفخات نفخة فزع تفزع الخلايا ثم نفخة الصعق يموتون جميعا ثم نفخة البعث يبعثون جميعا حتى تنشق الأرض وتخرج ال من القبور ومنه من قل نفختين نفخة موت صعق ثم بعثوا على هذا صار الشارح رحمة الله عليه قال يشير إلى الحديث الصحيح ما بين النفختين أربعون قالوا يا أبا غريرة أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت قال أبيت نسأل النبي صلى الله عليه وسلم أربعون شنو قال ما بين النفختين أربعون وخلاص قال ثم ينزل الله من السماء ماءا فينبتون كما ينبت البقل هذا الأجسام الذي بليت تنزل السماء من الأرض مطر من الأرض تحيي هذه الأجساد من جديد في قبورها كما ينبت البقل بقولياته قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحد لا يبقى شيء الإنسان مع السنوات يبلى حتى يتحلل كله إلا عظماً واحد وهو عجب الذنب في آخر العمود الفقري عجب الذنبي ومنه يركب الخرق يوم القيامة تصبح هذه كيف البذرة التي ينمو منها بقية كما تنبت حبة الفول أو الفصولية من هذه الحبة يتكون الشجرة بالكامل كذلك الإنسان يتكون بالكامل قال الحافظ في تفسير عجب الذنبي وعجب الذنبي الحافظ المقصود به الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري والمقصود بإذا قيل هذه الكلمة في الغالب أنهم يقصدون به الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري قال والعجب بفتح المهملة يعني فتح العين وسكون الجيم كلمة مهملة تجدها كثيرا عند ضبط الكلمات عند العلماء يقصدون به الحرف اللي ما عندهش نقطة الحرف اللي ما فيهش نقطة يقوله مهمل والحرف اللي عنده نقطة يقوله معجم يقوله معجم فقال العجب بفتح المهملة قصد فتح العين وسكون الجيم العجب بعدها موحدة موحدة ينباع عند النقطة وحدة هكذا كانوا يركبون الكلام لأن كتابها من قبل كان يحصل فيها لبس وتنقيط وحبر فيلتبس الكلام فيكتبون كلمة ثم يوضحونها حرفا حرفا مهملة ثم جيم ثم موحدة تحتية لأن هناك موحدة فوقية هي النون هذه موحدة تحتية موحد ويقال له عجم بالميمة أيضا يقال عجم الذنب وعجم عوض الباع وهو عظم نطيف في أصل الصلب صلب العمود الفقري وأصله من تحت وهو رأس العصعص وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربعة قصة من الدواب اللي فيه ذيل هو رأس الذيل عند الإنسان نفس الموضع عند ذوات الأربعة قال الشارح والناس في الحساب أصناف صنف تعرض عليه أعماله وعرضا وهذا إذا أيقن أنه قد هلك تعرض عليه عرضا يعني من غير نقاش تعرض عليه أعماله من غير نقاش وقالوا لو أنت فعلت وفعلت وفعلت وفعلت تعرض عليه خطاياه وجرائمه وهو ساكت وهم لا يناقشونه الملكة تقراله والله أعلم من يقراله وهو إيش ساكت لا يناقش وهو في نفسه أنه هالك بعد ما يقول هذه الجرائم لدار كل قدامه تصور أنه هالك خلاص قال الله له حتى إذا أيقن أنه قد هلك قال الله له ما كان فيها من حسنات فهو لك خذ حسناتك وما كان فيها من سيئات فإني كما سترتها عليك بالدنيا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسنات نفس الله أن يجعلنا من هذا الصيف فيعطى صحيفة حسنات الصنف الثاني أهل مناقشة الحساب أهل مناقشة هذا تعرض عليه سيئاته ويناقش ليش درتك مش جاك فلان وقال لك حرام مش انت تقرأ في القرآن مش سمعت الخطيب قال كذا مش هذا حرام عليك مش قال لك فلان سيب افعل كذا ولا ت... ليش فعلت يبدي يناقشوا فيك على كل سئ يناقشوا في إذا تعرضت للنقاش نص الله العافية والسلام أهل مناقشة الحساب يناقشوا على ما اقترفه فهذا نهايته لا لك لأن قال ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب إلا هلك يناقش يعني ليس أحد يحاسب إلا هلك قالت عائشة قلت يا رسول الله جعلني له فدائك أليس الله يقول عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير فقال صلى الله عليه وسلم ذلك العرض أو ذاك العرض الحساب يسير أن تعرض عليك أعمالك بس أن تسكت ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك من نوقش الحساب هلك نناقشهك من أنت ماشي للهلاك نسأل الله العافية والسلام والحديث في الصحيحين هذا الصنف الثاني الصنف الأول تعرض عليه سيئاته ويغفر له الصنف الثاني يناقش وهذا هالك الصنف الثالث من الناس من يوقفهم الله على أعمالهم فقط إيقافاً ويبين لهم أن ما عملوه في الدنيا جوز عليه في دنيا فأرض عليهم أعمالهم سريعا أنتم حسنات كما تدرتون في الدنيا يخذتون في الدنيا ما لكم في الآخرة من نصيب؟ جوزوا عليه في دنياهم هؤلاء هم الكفار يلقون الله تعالى ولا حسناتها لهم عندهم مش حسناتها حتى أعمالهم الصالحة التي عملوها يعني أخذوا جزاءهم عليها في الدنيا لأنهم طلاب دنيا طلاب دنيا ولكل ما نوع، فنواياهم الدنيا ورغباتهم في الدنيا وهم طلاب الدنيا فأعطوا حسناتي في الدنيا. إذا جاء يوم القيامة لا, داعي لا نقاش ولا شهاب ما شجهن من على طول كافر صلى الله عليه. قال هؤلاء الكفار يلقون الله تعالى وليس لهم حسنات. فالمؤمن يجمع الله له في حسناته. فالمؤمن يجمع الله له في حسناته بين ثواب في الدنيا وجزاء في الآخرة. الأعمال الصالحة بارك بالدنيا. وخير في الأخ هذه الأعمال الصالحة لذلك أكثر الناس سعادة وراحت بال وطمأنين أهل إيمان ونعمل الصالح من عمل صالحا من ذكرنا وأنثى وهو مؤمن فلنحجينه حياة طيبة ويوم القيامة ولنجزينهم أجرم بأحسن ما كانوا يعملون قال وجزاؤ نعم بين ثواب الدنيا وجزاء في الأخ والكافر يعجل الله له جزاء حسناته في الدنيا إن أحسن الكافر يطعم بها قعمة في الدنيا حتى إذا لقي الله ليست له حسنات يثاب عليها قال وفي صحيح مسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخر هذه الحسنات خير في الدنيا وخير في الآخر وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنات يجزى بها ليس له في الآخرة حسنة حولها الناس سلذى صنافهم النوعين لولين مؤمنين لكن مؤمن معفو عنه تعرض لأعمال عرض ومؤمن هالك من غير خلود في النار والثالث كفار أهل الخلود في النار قال الشارح رحمه الله تعالى وضمن ما قرره المصنف الموازين يعني يوم القيامة لما ذكر الموازين في المثل الذي قرأناه موازين الأعمال فالميزان ثابت وأهل السنة يؤمنون به لأن كل ما ثبت في القرآن والسنة فعلى العين وعلى الرأس وقد ثبت أن يوم القيامة توزن هناك موازين فالميزان ثابت القرآن والسنة والإجماع وإن أنكر ذلك بالجمية والمعتزلة فالنصوص حجة عليهم ويدل على وضع الموازين يوم القيامة قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل من في الشيريح وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبي وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون يعني موازين حسنة تضع فيها الكفة تضع فيها الحسنة تثقل هذا إنسان ناجح وأعلم أيها المسلم أن الوزن يقع على العمل والعامل وصحيفة العمل هذه فائدة مهمة الإنسان نفسه يوزن والأعمال توزن والكتب الأعمال توزن يقع على العمل توزن الصيام توزن الصلاة وتوزن. كيف توزن الله أعلم كيف توزن الله أعلم كيف توزن يوماً ما تعال من الإنسان للناس من ثلاثمائة أربعمائن سنة تكلم عن مقياس حرارة يحسبوك هبال كيف حرارة لا تقاس حرارة لا تقاس لكن صارت اليوم تقاس لا يقول أحد يعني كيف توزن الأعمال الله أعلم كيف توزن ربها سبحانه وتعالى يوزن فتوزن الأعمال ويوزن الشخص وتوزن الكتب التي فيها دواوين الأعمال <تصفيق> قال وأعلم أيها المسلم أن الوزن يقع على العمل والعامل هو أنت وصحيفة العمل فدليل وزن العمل حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان كلمتان ميزان خفيفة على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان تاني الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم المشاهد قوله ثقيلة في الميزان مثل قوله عليه السلام والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله تملأ الميزان هذا الدليل على وزن الأعمال قال ويدل على وزن العامل قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعني يوم القيامة أو لا الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعض ما يسوي شيء لأنه كافر الرجل السمين يضع في الميزان يطلع ما يسوي شيء لأن الموازين يوم القيام من الحقائق الحقائق ليست للأفقال لي وقال صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه أتعجبون من دقة ساقيه كننكرعيه كان جسمه ضئيل لكن عبد الله بن مسعود كنيف ملئ علما رضي الله عنه قال أتعجبون من دقة ساقيه قالوا نعم يا رسول الله قال إنهما عند الله في الميزان أثقل من جبل أحد سيقان عبد الله بن مسعود الدقيقتان أثقل من جبل أحد ففيها أنه توزن هذه وزن الأشخاص قال وأما وزن صحيفة العمل فيدل له حديث صاحب البطاقة إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيام إنديه فينشر له تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصر تسعة وتسعين كتاب سيئات كل كتاب على مد بصراك الحجم بتاع مليان سيئات ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنا. إن لك عندنا حسنا فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فيقول احضر وزنك تعال خليك شاهد يبن حط تسعة وتسعين سجل في كفة لأن الميزان يوم القيامة له كفة كفة ترجح وحدة تنزل لوتا والمرجوح تلقى فوق الضعيف احضر وزنك فيقولوا يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات شتى بدير بطاقة هذه حتى تسعة وتسعين سجل في جانب السيئات فيقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات يطيح من ثقل البطاقة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يسقى مع اسم الله شيء والحديث في المسند والترمذي وغيره وهو حديث صحاب الشيخ الألباني وغيره من العلم وفيه فضل التوحيد وفضل العناية بالتوحيد وفضل تخليص التوحيد وأنه كفارة عظيمة بل كما يقول ابن القيم أعظم الحسنات الماحية للسيئات كلمة التوحيد قال الشارح أنجاه الله عز وجل من النار بإخلاصه التوحيد قال أهل علمي كان توحيده قد أحرق هذه السيئات العظيمة الشاهد من هذا الحديث أن الوزن يقع على الكتب 99 سجل في كفة توزن الكتب فإذا يوزن الأشخاص وتوزن الأعمال في نفسها وكذلك توزن السجلات قال المصنف رحمة الله عليه بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه الشارح يقول إذا الدواوين الصحف صحف الأعمال فإنه في يوم القيامة تنشر الصحف فآخذوا كتابه بيمينه وآخذوا كتابه بشماله قال تعالى وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً وقال تعالى فأما من أتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي إلى آخر الآيات من أتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أتي كتابي الآخر الآيات قال المصنف أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه الحاكم بين خلقه لكنه الله يعني الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسب قال الشارح يوم يبعثهم الله جميعا قال الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عمله احصاه الله ونسوه الله على كل شيء, شيء حكمه سريع عز وجل فهذا اليوم يوم القيامة مقدار خمسين ألف سنة يقضي الله فيه بين الخلق ثم يرى أو ثم كل من كل واحد يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وكل تحصى عليه أعماله قال تعالى ثم رد إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين لعلنا نقف عند هذا المقدار على قول المصنف كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة إنساء الله يجعلنا من أهل السعادة إنساء الله من أهل السعادة يغفر لنا واستحوالنا صلي لهم وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك